Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Banavi, xwey baxşındey mihreban. Bahamim, wal kitabil mubin Bahamim, daxweyndriyetwa. Xwezana tle bawatakey. Swend bampara warun karawaya. إنا جعلناه قرآنا ربي اللعلكم تعقلون براس تيام قرآن من بعد بيدانا وبأويت تيبغن وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم براس تيام قرآن لتابلوي باريس لاودا لاي إما كازور داناي ف نظب عنك مذك ر صبحًا كنتم قوم مصبيندي آم أمق ة ليدور بخين لاي وجل يااد ووكم رسنا من النبي في الأولين وز غمبر من ل بشك لا كانوا به يستهزئون و هر پیغمبره چيان بو اوان هر گالتا يان پیکردوا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضا مثل الأولين زا کساني کلمان بهيستر بون لنا ومن وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَأَجَرْ پِرْسِيَارِيَانْ لِيبْكَيِّ چه آسمان کانو زویب دیهنا بأغمان دالين خواي بدا صلاتي زانا درستي كردون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سغلا لعلكم تهتدون أو خوايي زوي كردوا بلانك بوتان وصنرقائي چيتيا درست و بوتان بوا أوي بغن بمبستكانتان وَالَّذِينَ الزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَغْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَأَوْ خواهِ کَلَ آسْمَانَ وَبَاًدَازَ بَارَانِ بَا بَارَانْدُونَ زَاولَاتِهِ چِي وَشْكُمِرْدُوِي أبوزو رأي وجزندو دكرينو والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وأو خواهي كهمو جوتا كاني بديهناو وكشتي والاخي بوفراهم هناو كسواري عندبن لتستو على ظهوره ثم تذكرو نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين بو سواري پشت يامبن لپاشان بير لبهري پر وردگارت يامبكنوا كاتي سواري يامبون وَبَلَ نْ پَکو بَگَرديب او اخوائك امي بورام هينابين كئمت وانا مام وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَبَراستي ايم وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ بێگومان لە ناو بەندەکانی خوادا هەندێ منداڵانیان بۆداناوە بەڕاستی مرۆڤ کافر پێنەزان و سپلەی ئاشکرایە ئەیدتەخدەمیما یخلوق و بەنایوەسز باللبین ئایا لە ناو دروستکراوەکانی کچانی بۆ خۆی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا جَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَكَأَنَّهُ مُجْدَبٌ يَكَلَّوَانَ بِدَرِي بَوَي بَنْمُونَ بْخْوَيْدَادَنَا رُي رَشْهَل دَقْرِي بِيج دْخْوَاتَوَ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ في الخصام غير مبين ئایا ئەو کچە لە ناو ئاتون و خشلا بەخێ و کربی و لە کاتی دەمەقالێدا ناتوانێ مە بەستی خۆی دەرببرێ بۆ خی بڕاردەدەن وجال الملاائكة ندينهم م باوق وحمنناات ئەشيد و خللقهم سكتب شهادتههم آيه اوان بدياري دروس کردنيان وبون بيگوماان او شايتيان دنسريتو پرسياريان لدكره وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذالك من علم انهم إلا يخرصون ودلين اگر خوابي وستايا ايم او فرشتانما ندا پرست هيد زانياريه چانيا أو نهر درودك؟ أم آتيناهم كتابا من قبليه فهم به مستمسكون؟ يا لپیش قرآن پرتو که اکنون پیداون که آوان دستیم پی وگرتبه؟ بل قالوا إن وجدنا بأن على أمته وإن وإن على Naxirvan ya, ود dayanıp, baras tı e mebau ba piranman lser aynak diwa, ve beguman e mespiravi rebazi avanin. Ve k Zalik في arsalna من qabilk <Sessizlik> fi من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمت وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون هروها پیشتو هس پیغمبريك ما نناردو على شارك دا مگر براستي امبا وبابيرالي خمان لسد عين يكديوا وبراستي ام لسد عين اواندروين قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون وتي اجرتي من عين وَتِيَان بَغْمَان إِمَ بَاوَرِين بَوْ أَيْنَي بَإِ وَدَانِر جَاوَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ بَوْ يَتُولَمَ الْيَسَنْدِن جَاسَيِر كَسَرَنْ جَامِ دُرُوز نَنْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَا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 او يكتب فرستيلا نونا وكان دابجه تابق رينا وسري بل متعتها اولائي وآباؤهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بالكوا بهرم بأوان باو بايران ياندا حتى قران ين لقلب يا غنبري أشكره. ولمَ جاءهم الحق؟ قالوا هذا سحرو وإن به كافرون. ذا كاتي القرآن ينبهات وتيان أمزادوا وبراستي أمبا وري بيناكين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم.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 ليتخذ بعضهم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون آية أوان الرحمة فالورد جار الدابش دكان لكات يقدأ إمل نيوان يان دابش دا ما كردوا هوي جزارانيا لجيان أم دنيا يدا وهند يتشان من تن بلا برس كردتو بسر هند يشتريان دا تا هند يتشان ايش بهنديش تريان بكن وبزاي ولولا يكون الناس لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من في الضوء وما عارج عليها يظهرون خو أجر لبرء ونبواة كخلتي ببن بأمة باباور وما نذكر هركب باباور بواء بخوي مهربان سق في خان وكان ينزل بواء هل وها بل كان كبيدا سردا كون، بوه ما عندكرين بزيو. ولي بيوتهم أبوابا وسرعا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عيد ربك للمتقين. ودرجاي زور بوخان وكان يندادنا ve kürsüü kanafei zor tale sırıdan iş Nepal'den ova, ve zehra fei zorla altonu ziyo, daha muawanah bahre ve xoşii jiani dünyaya, balam padash ti roj duaî lay perwordigardı bo Paris karana. وَمَيِّعْشُوا ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقِيظَ لَهُ شِيْطَٰنٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَهَرْكَسْتِجْلَ يَادِ شيطان يجيبو آماد دكين كهمي شلقلبي أوليد يا نبيتوه وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وبيجومان أوان الرجال راس برقيان ذك ان واجد زانن ببيجومان هالأوان حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى كاتي كدمريو ديت مان دلي خوزق نيوان منوتو بقدر نيوان خورهلات وخور آواب وايا ايت سهاوريك خرابويت ولي ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون ام خوزغا هيت سودياك تام بينا يعني چونك استم تانكرد بگمان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 منتقمون اذا او بيغمان الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون ين اوهر شي كردون وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ انك على وَسَوْفَ مستقيم كوات دز بقره بو قرانه وي بود تول Lada ha tuş da persiyat anlayacak. S, asal mı? Arsal mı? Kabil k mi? Rüssuluna? بريال مانداو پاريستراواني كب پرستريان ولا قد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال فقال اني رسول رب العالمين سوان بخوا براستي موسى مان ما مان ونار بوسر فرعون دستو پيوانكاي وتي براستي من بيغمبري پروردگاري جهانيانم فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ جَاكَاتِبَ الْجَكَانِ أَمْي بُهَيْنَان كَتِأْوَان بَبَلْكَان بِيَدَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَهِجْب الْغَيْك مَان نِشان نَدَاوَن مَگَر أُو بَلگِي گُور تِرْبُ لَهَا وَتاكِي وتُشي بَلاو سَزَامَان كِرْدَن سُن كَبَاوَر يَا نَهِينَا بُو وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ Davaman bu okla parvardı garda, öyle birini piyadavi bedi bende, o sabra asti eğer mabardenin. Balam kafna, onlarmu algab, ezeri Zakate bala oza, kemanla كتب فور پیمانك ان هل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون وفرعون داردا بناو كيدا وتي اي لكم ايق قد شاي مصر هي منيا وأمر باران بجير كوشكاني من دانارون دقائة آي اي ونابينا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بل من باشترم لموسى كلاواز بريزا وناتوان يبتاجق سبكاد زماني توانيا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ دابوتسي بازني التوني بيندرا واغراز دكات يا فرشتي قواهيدري لغلدانهاتوا بس تخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين Zabem qısana gel ki hal xalatan do. Zabem qısana gel ki hal xalatanu. Avan iş jurali ankar. Beyguman avan həmişə gelir şilasnur dertubun. Fələm maa asa kun taqna minhum fə aur kun hum ajmaein. فجعلناهم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَكردمان بمون آم موججاري پ ب كسان كدواتردين وَلََّ غُور بَد مغيم ممثلًا إذا قومكَ منه يصدونون ووكاتع ساك ميمب مه وهذا ذا ننقصي او ان بسرق سي يغنبس الله عليه وسلم سرقوتوا وقالوا الهتنا خير امه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وضلين ايه فاسترا وكان ايم باشرين عيسى او انا نموني عيسى بلكوا أوانا قلتي زردم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل عيساه يسني يزجل بندائك رشت وبسردا وكردما نبنو نب ونوي إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملا في فِي الْأَضْيَخْنُفُونَ أَغَر بِمَانْوِيسْتَ آيَا لَزِيَاتِي إي وَفْرِيشْتَمَان دَادَنَا لَزُوِيدَ دَادَبُونَ زِينْشِينِي إيْوَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَبِجُمَانْدَا بَزِينْ عِيسَابُ وَسَرْزَوِي كاواتد الباري قيامت هيدس كمانتا النبي الراستا وشويني من بكون امرهي قايا الراستا ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين وبا شيطان بل نكاد لرينمون اخوة شيطان ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون وكاتي عيسى بالقرون كان هنا وتي بنوي إسرائيل بقمان ببيغمبراتها تنبو بو او ويرونب کما بو تنهند لوشتانی دیاواز تیدا دیل خوا ب ترسنو جورالین بکن الله هو ربي و ربکم هذا صراط مستقيم براستی خوا هر <تصفيق> امر را غیر راستا باختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم جاءكم ملكان خياندا بو اواني استميان لسزاي سخت روجي بآزار هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون آيات الزجل روجي دعايت ساورواني تيدا كان كاكتو بربد بويا لكاتيك داء وان هسنا كان الأخلاء بعض بعض عدون إلا المتقين دوستو خوشوستكان لو رجدا دجمني يكترن جغل پارز كاران يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون پيان دوتره اي بندكانم امراه هزمتر سيكتان لسرنية خفت جناخون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أو أنيبا وريانباء تكاني إمهينا وهم شجرذ كذبون أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون لو رجدا بين دلين بتنبهش توأيوه وهاوسركان تان يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون بسيني وبرداخي آلتوني خواردن وخواردن ودجير بسريان دا ولو بهشتدا هي أويد الحزيل بكات وتأو حزب بينيني بكات وإي وبهتها هتايدة من النواتيادة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعمدون أو أبوهشتك أبو إي وما وتوى أوكر فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بوأو هي تيدام وها تزور كليا عند خون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. براستي تاوان باران لس زايد وزغدا بهمي شيء دم النوى. لا يفتر عنهم وهم فيه مبنسون. سزايان لسر سوج نا وَأَعَانَ لَنَا أَوْ سَزَايَدَ نَأْمَدًا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ وَأَيْمَهِ اسْتَمَك مَالِي نَكْرَدُن بَلْ كُهَرخوي استمكاربون وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَهَاوَارِدَ كَن Ba perword gared buman mirenet tağrız gerd bine. Awiş dale beyguman evo demyen nwa. Laqad jinna kum bilhac, ve lakin akrar kum karihun. Sfen baxwa barasti aini hakman bohenaun. Balam zor am abramu amran, ولكن أولاً بلان فالياً لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لبراين بواي براستي ايمش بوطولة لسن دنياً لبراين أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون أخو وادزاناً ايمان هينيو بلا فريشتكان إشمعك للآيانا آمادا أو فيلانا يندنوسا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين بل أقر بالوردقار كريبوا بوايا أو من يكمين كزدن پرس سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون Fakü beygerdi bo parwardigari asma'na kanu zewi parwardigari arş Lauqsa naraykani ka awan bo kway halda bastin Fadarhum yakudu wayalrabu hatta yulaqoo yawmahumul ladzi yu'adun Zalayan gire پروپوز sargarmi propooz bunu Atadığın baroji بروجي kabileyim piydrewa. Ve O, Allah'tır ki, Cennetin Şehriyle, Cehennemin Şehriyle, Cennetin Şehriyle, Cehennemin Şehriyle, Cennetin Şehriyle, Cehennemin Şehriyle, Cennetin Şehriyle, Cehennemin وتنهى أويش كار درست وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعده علم الساعة وإليه ترجعون. وباكوا بفروا جوريا، أوخوايك خاوني آسمان كانوا زوية، وهرتيلني وانياندايا، وزانيني هاتني روجدواي تنها لاي أوا. وهر بولاي او ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون وأواني بيز گله خواد پرسترين نات وان انتكاب كن مگر کساني وَحَقًّا زَانِي وَأَجَا دَارِبُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ يُفْكُونَ وَأَجَتْ پِرْسِيادِي آن لِبكيت چيدرستي كردون بيگومان دَلَي خوا دايچون اول لراستي لاددرين وَقِيلَ هَيَا رَبِّ Peygamber sallallahu alayhi wa sallam Şikati kurduyuti ay parwardigar Barastī awanigalekin bawaar naheynin Fasfah ranhum wa qul salam Fasauf ya'lamun Zawaz yan lebein au juwayan peymeda Wakhwa hafiz yan lebeka Lamu pashda zanin